يُطْفِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى لَا تُطْفِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَذَلِكَ يُنْفِقُ مَالَهُ 112. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فَأَصَابَهُ فأصابه فَتَرَكَهُ فتركه صلدا 113. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِغَيْرِ أَمْوَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كَأَنَّهَا تَمُرُّ بِهَا 119. أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابن فطل والله بما تعملون بصير 110. أيرد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري 111. جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصاب فذُ الذَةُم ضُو فَاءُ فَأَصَابَهَا إِصَارُ فِيهِ نَُ فَحَ رَقَت كَذَلِكَ يوبَيّن الله لَكُمآيَاتِ لَ عََّكُم تَتَفَككَرون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 وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمَضُوا فِيهِ وَلَمْ يُؤَنَّ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد 114. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 115. والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا 116. والله واسع عليم 117. الحكمة من يشاء 119. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا 110. وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر 114. فإن الله يعلمه 115. وما للظالمين من أنصار 116. إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي 117. وإن تركوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وَيكَِّ وَعَنكُم مِن سَي آتِكُ وَلَّهُ بِمَا تََّلونَ خَابيدُ